اللهم ثالثا اسمه الله الله أشهد أن ليلة هين الله أشهد أن محمدا رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح فبقامت الصلاة سبو وقيم الشهور كملاش كريمة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. يا الطارق ما أدراك الطارق إن المثاقب إن كل نسر ما عليها حلو هل عرض الإنسان مما خلق خلق Terima kasih Lord. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعرض وإياك نستعين اهدنا الصراعين ووضعنا عنك وزرك الذي أنخض وهرك ورفعنا لك ذكرك فإن سبع الله لمن حمل